يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من نفس واحده زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وآتوا يتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراً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 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هديئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما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 وَمَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَضُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَضُونَ مِمَّا مما قل منها ممما قَلَّ منه أو كتر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم تأول القربا واليتما والمساكين فارزقكم منه وقولوا لهم قولا معروفا فَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرِّيَّةً ضِعَٰفًا ذَرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ إِنَّمَا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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي أتينا الفاحشة من نسائكم فسشهدوا عليهم فسشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان دنيا تنيا منكم فأذوهما فَإِنَّ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ مَكَانَ التُوَابَ الرَّحِيمَ إِنَّمَا التُوَابَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصُّورَ إِنَّمَا التُوَابَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ بجهالة بجهالة ثُمَّ يَتُوبُونَ من قَرِيبٍ فَأُلَّا إِكَاتُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُوبَةٌ الآنَ وَلَا الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ إك اعتدنا لهم عذابا اليما اولئك اعتدنا لهم عذاباً أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كنهتموهن فعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهداه النق طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ إِخْوَانُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم, وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وََّن تُك أرضانكم وأخواتكم من منَِ نرَباعاتِ وََّ غَا تكم منعت نساءكم وربائكم اللاتي من وربائكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي اللاتي دخلت بفإنهم تكونوا دخلت بفلا جناها عليكم وَحَنَالَئِ نُبَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِنَّمَا إلا قَدْ سَلَمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ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 فاقحهن بإذن أهلهن وأتُهن أجرهن محصنات وأتُهن أجرهن محسنات وأتُهن أجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدار فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة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 والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشغوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على باعه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللرغل النساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن, فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إسلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خميرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبن والدين إحسانه وبد القربى واليتامى والمساكين والجارد القربى والجارد القربى والجار الجنوب والصاحب بالجب وبن السبيل وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخرا الذين يدخنون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 وإن الله لا يظلم مثقان ذرا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من ندنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثه.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 أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا النِّسَاءَ فلم, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا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 ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا وراعنا ليه بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا وسمعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ظر ما لك نخيرا لهم وأقواما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا مصدقا لما معكم من قبل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 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اكترى إثما عظيما ألم تر إن الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلم فتيله أوضر كيف على أوضر كيف كذبوا على أنفسهم كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَن اللَّه فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكَ فَإِذَا لا يُقْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْصُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم النار سوف نصلهم النار كلما نضجت لوده بدلناهم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 ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أرسل الله إلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدونك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلف بالله يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وقل, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا لَّغْوًا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله واسعُفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلَوَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا, ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه, ما فعلوه إلا قليل منهم فعلوا ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من دم أجر عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولائك فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَمِنَ النَّبِيِّهِنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم تنفروا تباعات ينفروا ثبات أو ينفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتهم مصيبة قال قد أنعم الله علي, قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك أن لم تكن بينكم كأن لم بَيْنَكُمْ كَأَنَّ بنتكم بينكم وبينهم وودتوا إيا لي تنيقتم عهم يا ليتنيقتم ليتني في سبيل الله الذين الحات الدنيا بالآخرة فاليقاتن في سبيل الله الذين الحات الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتِنَ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 يا ذو الجلال واجعل لنا من لدنك وليا من نصيرا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترَ إلَّا الَّذينَ قِيلَ لَهُم كُفُوا أَيْدِيَكُمْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتِ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا فَرِيقاً مِنْهُمْ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَقْشَوُنَّ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا ر علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجن قريب قل الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينها أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند وَإِن تُصِبْ رَمْزًا سَيَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ما هَٰؤُلَاءِ قَوْمِنَا كَادُوا يَفْتَرُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون ضاعا فإذا برزوا من عندك بيت ضائفة منهم غير الذين وَمَا الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْلِقْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى عن اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوه به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أهل الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ولو لفضل الله عليكم ورحمته نتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم فما لكم في المنافقين في والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تحدوا من أفضل الله ومن يضل الله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 فَإِنَّ إِحْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامُ فَمَا جَعَنَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَخْرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فيها اِن لَم يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَوَقَّفْتُمْ وَأَنَا آتِيكُم مِّنْكَ جَعَلْنَا سُلْطَانًا مُّبِينًا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 فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه ولعنه واعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي الطاعدون من المؤمنين غير للضرر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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في مكنتهم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولائك مأواهم جنان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 كعس الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا وغفورا ومن هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره عن الله، وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتتم أي يفتنكم الذين كفروا إن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 فَلْيُصَنُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ نَّضَرٍ أَوْ تَوَاتٍ مَّرَضٍ أَن تَضَعُوا أَن تضعوا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَنْتَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا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 ولا تهلوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم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 فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بعد ما تَبِينَ لهُ الْهُدَى، وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُمَا تَوَلَّا وَنُصْلُهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهَا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 إِنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا ظَنَنَّ أَنَّهُمْ وَلَأَمِنَنَّ أَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يعدهم ويُمنّهم وما يَعِدُهُمُ الشيطانُ إِلاَّ غُرُوراً أولئكَ مَأوىٌ جَنَّةٌ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً وَالَّذينَ آمنوا وَعمنا الصالحات سَنُدخِلُهُم جَنَّاتٍ سَنُدخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْهَا تَحْتِ الْأَنْعَارِ خَالِدِينَ فِيهَا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فانه يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفاً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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تفتونهن أجورهن وترغبون أن تنقحوهن. والتي لا تؤتونهن ما كُتِبَ لهن وترغبون أن تنقفوهن والمستطرفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً وَإِنَّ امْرَأَةً فَاعَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ عِراضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنَامُ فَصَبَّحُوا وَعِنَادَتْشِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ولا تستطيع أن تعدن بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل فتدروك المعلقة وإي تصلح وتتقف إن الله إن الله كان غفور الرحيم وإي تفرقا يضل الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما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 ولله مَا في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيما الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعاد الله تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قائمين بالقصة شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين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 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي آذن من قبل وما يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ظَنَّ ظن ظلام بعيداً.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 يادوني المؤمنين ايذ تمون عيادهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى خطف في حديث غيره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 اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا مُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُدَبِّدِينَ بَيْنَ ذلك لا لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ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 إن المنافقين في الدرب الأسفل من النار إن المنافقين في الدرب الأسفل من النار ولو تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله وأخنصوا دينهم لله فَأَنَا لَائِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا لئيما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عميماً.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 الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك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 ورفعنا فوقهم الطور فرفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا نضارا ربما نقضهم بثأرهم وكفّهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم العلم بغير حقه وقولهم وقولهم قلوبنا غل فلَقَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ تَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صنبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختنقوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظنق وما قتلوه يقينا طرفاه الله إليه وكان الله عزيزاً مكيناً وإم من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبى قبل موته وين مر قيامته يكون عليهم شهيداً تبظ الم من الذين كذبوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون, يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق وعيسى وأيوب ويونس وخارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا صدعا سبيل الله قد ضلوا قد ضلوا ضلالا بعيدا إن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 وَكَانَ ذٰلِكَ عَنَ اللَّهِ يَسِيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 إن إيته خير لكم بل الله إله واحد إيته خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أيقون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لي يستكف المسيح أيقون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْسُرُ مِنْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ في وفيع أجورهم ويزيدهم ويزيدهم من فقرك وأما الذين استكفوا واستكروا فيعذبهم فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليه وولا نصران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 اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم